ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وداعن الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مردعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 لك نسله عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن الممترين فمن حاجدك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلت تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم ونساء ثم نبتهي فنجعل لعنة الله على الكاذبين